بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد شرح سلاسل الأصول لشيخنا خالد أبو عبد الله المصري هو عبد الآلاء أبو عبد الآلاء الشيخ عشرة عشرة قلب في العدد ثابت الجمعة قال الإمام محمد طلع السماك الوطني هذا من خه هه هه ماذا <تصفيق> لفهم <تصفيق>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 قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. وتكلف المكبر حتى يسمع النساء. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن سيد الأمت ربّتها، أوه. وأن صار الخفاف العراس العال رعاء الشاي يتطاولون في الدنيا <تصفيق> قال في مباد فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أبو فأورد المصنف حديث جبريل عليه السلام بعد أن ذكر مراطب هذا الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان حتى يدل على هذه المرات حديث جبريل عليه السلام هو جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفرد بمسلم من حديث عمر جاء بنحوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما اتفق عليه المخاري ومسلم لما حديث جليل كما جاء في آخر الحديث فيه علم نعلم جبريل عليه السلام هذه الأمة دينها نحن هو جاء في أول الحديث حديث عمر رضي الله عنه بينما أين رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وفي حديث أبي غريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا يوما لنا إذ علينا رجل شديد شديد بياض اسناده ام شديد سوادذي الشعر نواد <تصفيق> <تصفيق> بيننا على أن الملائكة قد يتمثلون في صورة الرجال <تصفيق> نعم لا يرى عليه أخر أخر الصفر ولا يعرف منه أحد <تصفيق> كما قال العلماء عبد الرحمن عبد الرحمن ابن قاسم النجديد رحمه الله <تصفيق> نعم فتعجب الصحابة من هذا الرجل نعم كان شديد بياضي الثياث شديد ثوابي الشعر نعم المسافر من شأنه أو من شأنه أن لا يكون كذلك ومع ذلك لا يرى عليه أثر أصفر <تصفيق> حتى ذلك سائل النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى برجدته إلى رجدته <تصفيق> ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام وذكر أو كان الإسلام الخمسة وقد تقدم الكلام عليها ثم سألوه عن الإمام ثم سألوه عن الإحساب ثم هكذا بهذا الترتيب في, في حديث عراض وفي حديث أبن وراء عراض عن الإمام قبل الإكلاب وفي إحدى روايات حديث عمر وفي بعض روايات حديث عمر كما قال العلماء من الحاصل أنهم سألوا عن الإحسان بين الإسلام والإيمان، وقال قال الحاصل بن خضر ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تفديها. نعم نعم ثم قال بعد ذلك أي جبريل عليه السلام انت اخر دين الساعه نعم ايوه يوم القيامه قال نعمل لكم جناع نعمل أو من نسؤول عليهم أعلم من المنفاذ <تصفيق> وهذا الأدب الذي ينبغي هو من, من يتحلل منه طالب العلم، وهو أنه يفرسل على شيء لا يعلمهم وإن يقول لا أدري أو لا أعلم أو يقول بالأسفة من صلى الله عليه وسلم من يقول العلمة أعلم من الثالث <تصفيق> أو يقول الله العظيم وكان مالك رحمه الله تعالى وكان مالك كثيرا ما يقول بطلاقه <تصفيق> إذا سؤل عن شيء يقول لا نحن بذلك مطار لو أحببنا أن نملك ألواق من قولناك لا أدري لما لأناه نحن <تصفيق> بذلك يأتينا الرجل من مسافة ستة أصفر كما أخرج هذا عن قراءات مقبولة للصحابة، ومن سائر الصحابة أن أخبركم عن هذه: أن كان لا يأتي ذلك الرجل من نساء في ستة أشهر. يسألهم عن بعض الناس <تصفيق> فكان ذلك لو لا أدل كلما يسألهم يسألهم أجابت بلا أدل أو قال لا أستوى فتعثر أي عندما قال سبب مهزئي وقد ظنّا أفراجه أن هادتاً يعلم من هادتاً <تصفيق> ف... فلاذا قال عماده بإمان المالي ف... أو أكيدك بالمساخة ستة أشهر فكيف أقول لقومي إذا رجعت إليهم فقال لهم مالك كلهم أتيتم مالكا فتألتهم فقال لا أكثر وعاد الواجد وإذا فعلت عن الشعبي أنه الله لا أدري نصفه العلمي وبنحوه عن بعض السلطة الصالح ثم قال فأخبرني عن الأمارة هي العلامة. فقال أن درج الأنثى ربّتها. وفي رواية وفي رواية حديث أو في حديث أبي هريرة قال أن درج الأنثى ربّها بالتفصيل. وفي ذواء أيضا حديث أبي رجل قال أن ذلك الأمر يكون بعدها لمختلف الغرماء في تأويل هذا القوم وهذه الأزارة نعم على عدة أقوال نعم ذكر بعضها أخاطب ابن خجر البعض الآخر أو البعض الآخر الخاص بأن رجب في شرحي أيضا على سبيل المغاري وأيضا نترى أو ذكر بعضها أنه ويلس شرحية المغاري وجمعه من أقوال في القول الأول أننا في هذا البلاد على كفر الفتوح أو الفتوح, أو بلاد الكفر. الفتوح بلاد الكفر. أنا كسرت بلاد الكفر. نعم. الفتوح بلاد الكفر. أخل على السؤال. الفتوح أوه. بلاد الكفر. <تصفيق> <تصفيق> اذكر اضطرار اضطرار اضطرار يذل ذريه وهو هوذا ايمان اذكر اضطرار فثالث ابنائه والاولاد ممتازه هم وولد وولد السيد منورث السيد لأن الأم إذا ولدت من سيدها فإما الولد يصوم قراً وهي ما فتصير الأم فتصير الأمه ولد ربها أي سيدها، لأنه قد يموت هذا السيد أي والد، ولم يرث أو يرث ولده الميراث، ويكون من ضمن هذا الميراث هذه الأم التي أمه. هو فلو كثير مالك ابن أن جهل واقول الثاني ان المراث <تصفيق> او قد يكون المراث الملوك يستخذون القرار ففالد الملوك والقول الثالث وهذا قاله وحي أن تلد العجمون العرب والعرب كالأرض بالعجم وبالعجم والقول الرابع. أن المرام مع كفرة في الفطوح أن تجلب المرأة أو البنت الصغيرة من بلاد الكفر وطولة مع الإنان. ثم تُعطق في بلاد الإسلام ثم تُجلب دموها على ذلك من بلاد الكفر تستريها هذه البيض وقطارة قرة وتستخدمها وتستخدمها أو وتستخدمها جاهلة بكونها أم فتصير هذه الأم أماً عند عند الفتية عند من فيها وتثير هذه البيض هي ربت هذه الولي بالاله بالاله يلي هناك يلي القول ان تبيع الثاره ومناره لاولادهن اولادهن ويكثر ذلك فيتداوى المذاهب المستوى المستوى حتى يستريها ولده ولها صروفها حتى استريا ووا واد فروض ذلك انا قد اشترى منها <تصفيق> <تصفيق> و قد استبعد بعض هذه الصورة خاصة من الذين قالوا بتحريم ذي ان هذا الاولاد فان حيث إن بايع أمهات الأولاد يبايع الأمن التي طاردت لسجيدها ولداً في خلافه هناك ما الأجاز ونقم من المنع ولكن الحافظ ابن حزر قال لو قد هذه الصورة إذا حملت على الصورة الاكتشافية وهي بايع هذه الأمن يعني من أمهات في حال طرأها لأنه حرام اجماعا نعم اي الذي امر والدتي في حاله وهي حامل من سيدها يحرم بيغاها باتفاق اهل المذهب إذا بيع هذا بحر، هو ولد، يعني ولد، ثم كبر هذا الولد، وكان هي قد باعه الآخر أيضا إلى رجل آخر، ثم تداول الأشياء أو تداول الأشياء أو الملابس بايعها إلى أن تصل إلى ولدها هذا فيشتريها ويليعها أنها أمه. والحافظ الحضر الحضر رأى أن كل هذه الأقوال لا تنطهد لبيان المعنى المقصود لما رفض قول الآخر يعتبره هو المقصود من حديث ما هو أن يكثر الوضوط في آخر الزمان <تصفيق> أن يذكر حقوق الأولاد اه لامها فهم الولد امنه ومعامله السيد لامه فيه من عمل التبذ والاهانه والضرر أخداما، فأطلق عليه أنه ربها جزء. نعم. طبعاً يكون هو بمعنى المرضي المرضي له. يكون اللفظ على حقيقته وهذا ظهر في زمانين هذا فكم نسمع في هذا الزمان عن الأولاد الذين يضربون أمهاتهم ويسدون أمهاتهم بل ويضربون أمهاتهم أمهاته في هذا الزمان بحرته عين من خالص فقد تحقق في زماننا هذا وهذا أشر منهم ما قاله هذا الوجه هو اول نهج وجود فيحتمل أن يكون المقصود من الحديث يعني بعض هذه الأولى وليس وجه الواحدة فلا يعني لا تعارض أن يؤمن الحديث على أكثر الوجه لأنه لفظ عام يعني قد يدخل تحته أكثر من صورة قد تدخل تحته أكثر من صورة أهلاً وقال وأن ترى الخفاة الوراثة العالة رعاء الشعب وهذا كما تعملان في هذا الثمان أننا لم ننطقوا بهذا الحديث في الظاهر أو نعم من الرعاية والبد وغيرهم نمصوا يمتلكون الملائم من أفراد مع الشاهقة ويبنون الأبراد وفيتحقق شيء من هذه المعرض إذا مجمونا إلى قال عبد الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن من, من, من فقال هذا جبريل أتاكم ونعلمكم أمرا دينكم <تصفيق> <تصفيق> و... نستخدم من هذا القول أن أهم الأمور الدين قد جمع لا في هذا الدين في هذا الحديث فما إن دعا أن الحديث أن الدين نذاعي أخرى أو أن الدين أصورة أخرى غير الأصورة في هذا الحديث فقد أتى من دبعا نحن الإنالية راقبا الذين يعتقدون أن أصل أصول هذا الدين هو أن أهمها لداني لأن الذي هذا الدين الإيمان تقولوا المردون لنقطة الحديث ونقوم بالبادئ الحديث ويرنطوك كبت على خليل <تصفيق> ونحن جميعا التبليد والدعوة هم الذين يعتقدون أنه الدعوة مبنية على اكتصار التي ورعاها لهم إلياس محمد إلياس ونعلم يهتنون بإظهار هذه الصفات السف دون ما جاء في حديث جبرين فكانوا مرضوغ بنصب حديث جبرين عليه السف ونعلم <تصفيق> <تصفيق> صلى الله عليه وسلم الأفضل ذلك معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وابن محمد بن عبد الله بن عبد المطري بن هاشم و هاشم القريش و قريش من العاب و العاب بن رئيس المعي إبراهيم الخليل عليه و على نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر حلاة محسنة نعم كفا و ننتقل إلى الأصل الثالث من أصول الثلاث و معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال المفضل. نعطي تعليقنا النبي وهو محمد محمد بن عبد الله ومحمد هو أعظم أو أهم أو أشهر أثناء النبي صلى الله عليه وسلم نحن تذكره الله عز أكثر من وهنا ومن هذه الموابع محمد رسول الله ولذين باعوا أشداء وعن كثار بينهم، غينهم في قوله وما محمد فإلا رسوله قد خلت القطير الرسول فإما أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآن وكذلك في قولي عز وزال ما كان مرحبا من أبا أحد من رجالكم ولا يكن رسول الله ولا يكن رسول الله وكذلك سمى الله عز وزال صورة كاملة باسم وذكر في أولها وَالَّذِينَ أَهْلُوا عَلْيُّوا الصَّالِحَاتِ وَأَهْلُوا الْمَنُزْدِلَ عَلَى الْمُحَلُّهُ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ اللَّهُ عَلْهُ رَسُولَهُ في القرآن باحمد كما آه. ذكر هذا على لسان عيسى بن مرج وإذ قال عيسى بن مرج يأبان إسرائي يتني رسول الله إليكم مطبقا لنبيل أبيل من الطلاق ومبشرا برسول يأتي من بعد سموره أحمد فتناه أحمد هو محمد وأحمد نحو الناهي الذي ينطق الله في هو الذي هو مؤكد هو العاقب الذي لا نفي بعضهم هو الشخص الذي يكثر الناس عاقب عقل... العاقبه نما وذكر المصمن هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو مخمن ابن عطية ابن عطية مفرد ابن هاشم ابن خريش نمتين من النسب كما قال ابنام ابن باد رحمه الله تعالى وذكر هذا أصحاب قطب السير وأصحاب قطب الأنسان نهو محمد وأبوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلب نهو عبد المطلب لقض واسمه سيبت وقيل اسمه سيبت الحمد <تصفيق> وأبو جدي اسمه هاشم <تصفيق> هو سيد من نبات قريش وهاشم من قريش قبيلة عظيمة ويأفضل العرب والنبيه هو الله العالم وعلى الله العالم نحن نصفاتهم من دائم العالم وأفضل قريش واسمه فس إبن مالك وفينا قريش والله إبن إلانا يبدو فرز المناك إنه مقريس من العرب المستعربة التي افتعرق لسانها فصار لا لسان عربي واضح وأهواء <تصفيق> <تصفيق> كما قال ابو عبيد القاطم ابن السلام في كتابه النفذ ولد كنانا ابن خزينة ابن سنى النفذ وهو قرش وزاء في بعض قطب الاشتقاء أثناء أن النظر هو أبو جميع قريش نعم قال من يكون من ولد النظر فليس بقرتي نعم وأخرجا نضيها في يوم في ذلات المضروة لسالة المخيح عن الشافعي الله عبد المنقلد اسمه شايدا وهاشم اسمه عمرو ابن عبد ملاك ووسم عبد ملاك المذيره ابن قفي وصني قفي زي ابن كلاب <تصفيق> ابن مرره ابن كعب ابن رؤي ابن غاره نعم <تصفيق> ابن فهر ابن مازن ابن النظر ابن الان نعم خزيمة ابن ممتنع ممتركة ابن نعم ابن مبر نحن نحن نحن نحن نحن نحن الى عدمان وعدمان هو من ولد إسماعيل عليه السلام او من الناس الاثنائي <تصفيق> كما قال ابن حزم في جمهات انساء العرب <تصفيق> جميع العرب يرجعون الى ولد ثلاثة رجال وهم عدنان وخطان وقضائع اذهان وخطان وقضائع له قضائع نعتبر ان اذهان في الموارد الاجتماعي نعم إلا نعم أنها تثمية الآبات نعم بيت عدنا وبيت إسماعيل قد زهلت زهلة كما قال والحديث الضرب الذي فيه لما أن النبي صلى الله عليه أن يقول يسكون الثبان، لما إلى عدنان ثم إلى مكة ويقول على ذلك كذا وأنه ثابون، هذا حديث مغموس مجدوب؟ كما أبين هذا العلم الأصلي. بسم الله تعالى كما في السلسله الضعيف نعم نمطين ان اقتصر ونواس ما عليه وكما قال القزم هذا راوٍ و هو راوٍ وقيل ابن أخطار ومن ولد سام ابن روح عليه السلام وقيل غير ذلك وأما عن مباعة فقيل إنه من ولد أو ابن باعث ابن عدنان قيل إنه ابن باعث ابن عدنان وقيل إنه ابن مالك ابن حنير كما نقل هذا تخزن في مرات في جمهارة انتبال عرض أهلا وكما نرى قال العلماء والفاوزان نحن نشاء الله في شرحه العرب على قسمين في المصور القاطمة تعال هنا. هم العرب والعربية هم النقص العربية. نعم يعني النقص هو العرب. والعرب هم العجمانية وهم العرب المستعمرة. وهم ذرية إسناعيل ابن إبراهيم عليه السلام. إحنا ما هو التقسيم؟ نبينا لنا أن القحطان وهو الولد الثاني الذي يعني أو هو إحدى أو واحد من الأولاد الثلاثة. الذين يرجع إليهم العرب كما قال ابنهاد إنه من ولد سال ابن نوح كما قيل قد يصح هذا وبلا ليس من ولد إسماعيل كما قال ابنهاد إنه كان قبل إسماعيل وهو الذي تنسب إليه العرب العاردة القحطان فالعرب العاردة هو القحطانية من سبوع إلى قحطان وأما العرب المتعربة من ولد عدم الذي يومه ذرية إثمائي صموه المتعربة كما قال العلماء المتوذان لأنهم تعلموا من العربية من العرب العاربة. لما جاءت جرهم، لما يخضع بقية العرب العاربة، ونزل في مكة عند هاجر أم إسماعيل، عليه السلام، وكان إسماعيل كان إسماعيل صغيراً. ف... فتربى ورشت إسماعيل عليه السلام وأخذ العربية من زرهم وهي من العرب العائلة ثم تباوز من تعالي هنا وجاءت ونعم وجاءهم الزرية نعم الذين تعلموا العربية ونشأوا مع العرب الذين جاءوا من زرهم وصاروا عرباً مستعرضة هم الذين ولد منهم عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم أو آخر جد معروف من أجداد النبي قبل اسمعين أو معبرها بعد اسمعي. وكما قال الفوزان وأما العاربة هم القحطانية وأتواها من اليمن. نم بعض العلماء يقول: نعم إن العرب العاربة على قسمين. نعم العرب البائدة والعرب البصير. العرب البائدة والعرب الباقية. وقيل إن العرب البائدة هم الذين هلكوا، ولن يبقى منهم شيء. وهم قوم نوح وعاد وتمود وشعيث. وقينا إن العرب الباقيين ولا يعلمون إلّا و كما ثبت في حديث واسره البقه رضي الله عنه الذي اقرده الامام مسلم صلى الله عليه واله وسلم كان يقول ان قوه الله في الرواية من في روايه من ولا مصطفى قريشاً من دينار ومصطفى قريشاً من دينار مصطفى هاشم وقريش مصطفى ذلك هو هذا الحديث حديث واثلة يبين حديث أبي هريرة الذي تفرد به البخاري عن مسلم والذي فيه أنه صلّى وعليه وعليه السلام قال: مُعِسَّتُ من خير الْأَمْوَالِ فالقرن أو الخضر قرن ذلك ادم قال الرجل تقرب حتى غرت من اجل الذي كنت فيه هو غير كان من كان من اسماعيل عليه السلام الذي الذي هو من ولد إبراهيم خليل خليل الله فمن خير القرون والمقصود هنا بالقرن أي أهل الزمان هذا أخذوا الأقران لأن أهل الزمان ورث يبرو أن يبرو القرآن يقولون قرآنا يعني في السنة يعني في الولادة أو في الموت أو تتقارب نواحيهم وتتقارب سن وفي نمطياتهم سن الوثاء ومن المقاربون في السن القرن الوثاء فكان صلى الله عليه وسلم من خارج الحور فر من فطره حتى وجد الفر الذي بوالده، وأيضاً يعني يأكله، يأكل هذا الطعام ماذا تفتيح علم النبي صلى الله الذي أخرجه أفضل في مهدده <تصفيق> قال فيه أنه قد بلغ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول النبي <تصفيق> أي إن كنت به فقال وقعد عليهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلأ أنا محمد ناجد ابن عبد الله أو قال أنا محمد ناجد ابن عبد الله إن الله خلق الخلق فجعلني خير ربطه ثم جعل الخلق في الخطر فجعلاني بخيري في الخطر ثم صلق القبائل أو أو قال وصلق القبائل فجعلاني بخيري في الخطر <تصفيق> فانما علمت من خير الجند فقال ان يذكر فدا الجند وخيره يثني وقوله قال وهو في يذو نذبا وذا حديث الله تعالى كما في صحيح السيارات النبوية ولد نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ويتوكل عن عن الكاذيب الراكبة الذين يدعون تعظيم نفذ النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أكثف خلق الله أنحيي من راضيا يدعو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للتنبيه نبيه من أن يكون ولد وأجداده ومن ثم حتى بإسلام قام باسلام ابيه لما ادلى بوالده اللي منطلق وحكم أصل نسب النبي صلى صل الله عليه وسلم يرجى إلى إبراهيم ويحتجون إيه... بحديث مجلوب <تصفيق> وماذا فيه فيه قال انتقلت بين, ال... ال... بين المصلاب الطاهرة انتقلت بين الأصلاف الطاهرة أي إن صلب النبي صلى الله عليه وسلم كمان الدعاية في هذا الحديث يعني طاهر يعني ليس له مشهد فانتقلت بين الأصلاف الطاهرة من أنصلب إبراهيم إلى عدمان يعني أن يوصل إلى والد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبروا أن الصلبة الطاهرة يعني أنه ليس فيه شرك فحتى يعني يسلم لهم هذا الحديث أخذوا يبحثون عنه عن أي شبهة للحكمة مثل أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أول أبي إبراهيم عليه السلام وأساسر في رفع القرآن يسمى من أرضه وكذلك أبو أنهلي صلى الله عليه وسلم وجده كلاهما كان على الكفر ومات على الكفر كما ثمت هذا الصحيح ولذلك فإن هذا التعصب الذي عليه الشيعة والصوفية ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في النقطة قد جرت نجر الشيعة في هذا الأمر. <تصفيق> يعني للأسرة وقرت زلنا في يومي في هذا الزل <تصفيق> <تصفيق> وأخذ لمنب الرفائل التي أتى فيها بالأحاديث الموضوعة والمرزوبة كي يورد الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وآله قد قال إن أبي نعم أباك في المرض وأيضا نعم بعض الرافضة في إسلام أبي طالب عم النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وأيضا أخذوا أخذ يردون الأحاديث الصحيحة التي تذكر أن أبا طالب عم النبي صدر عليه ونبي الزبا هو أهل الأهل والله وكما ثبت في الصحيحين أنه مات على ملة عبد المطالب كما قال لما استمع عليه سادات قريش عند موته حتى تسببه في موته أو في أنه قال بل على ذي الذي عبد من وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى أن يغاره يموت على إفلاه وكان فكان يقول له يا يعلم كل إله إلا الله كلمة كلمة أحاد لا تبيع إلا الله فأذع يقوله وماذا على الخوف وهذا ليس فيه أي يعني غرض يا النبي صلى الله عليه وليه وسلم لأن كان أحد آباء أو أجداد النبي صلى الله كان على الشرك أو الكفر إذا لا يضر النبي صلى الله عليه كمل أبي يضر مر بله لا يضر إبراهيم خليل الله أن الآباء كانوا كفران ولكن اللهم يضر أن يولد الرسول أو النبي من المزاعة أو مزهر هذا الذي يشينه أما أن يولد أو أن يولد قبل مشرك أو كان على الشرك هذا لا يشينه بشيء ولذلك صحة الحديث حديث خسن لشواهده حسنه العلمة من الباني أهلا الله تعالى كمل. في صحيح الجامع في صحيح السيرة النبوية أنه قال صلى الله عليه وسلم وليست من التفاة ولا يكون من, تكاة من تكاة لأنهم أعبادهم إلى الولدان أبي وأمورهم فلن من امتجاح الجاهلين جاتي حيث فهذا لن عنه الأنبياء ورسلهم لأن اليهود الله كانوا يتبونهم بعض أنيائهم وبعض رسولهم كالنبي عليه السلام أنهم ولد زن بل كانوا يعني يذكرون نحو إبراهيم عليه السلام أنه كان يشرب الخمر وكان يقع في الزن إلى آخر ما قاله في الطاعة من الأنبياء ورسل الله والرسل منذبون عن قول اليوم وعن قول الرافضة وعن قول النصارى ولم يعظم الرسل والأنبياء مثل المعفدين المجلون سواء من الأمة الصادقة أو من هذه الأمة، ومن الراسخة فليسوا من هذا في شيء. إن كانوا صادقين في تنزيه نصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن ينزه أصحابهم عن أن يرموا البقر بالشر. لولا أنهم كاذبون ويخدعون المسلمين من هذه الأقوال. يعني كما يقال ضرر الرماد في العيون وتحريف للشريعة الإسلام. فما فرط شيئا إلا وخرط. أراد تحريف هذه الشريعة. فعليهم من الله لا يستحقون وكفى الله المسلمين شره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. آله